সামধান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 فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ رَأْيَكَ أَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَئِنْ أَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَى جَنَّ سمع الله لمن حمد ربنا وعلىك الحمد الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لَ يأتِكُمْ نَبَأء الذيين كَفَروا مِن قَبللُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمْ عَذاابُ أَلين ذَلِكَ بِأَهُ كَانَ التَّأْتِهِم رُسُلُهُم بِالبَجِناتِ فَقالَاوا أَبَشَر يهدُونَ نَام فَقالوا أَبَشَرُ يَهدُوننَا فَكَفَوَةَ وََّ وَاسْتَقُونَ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 تَعْمَلُونَ خَبِير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولائك اصحاب النار, أولئك أصحاب النار فيها وبئس المصير الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 وَإِ تَعْفُ وَوتَصفْفَحُ وَتَوْفِروا فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إِ مَا أَموالُكُم وَأَولادُكُمْ فِتنَه واللهَّهُ وَدَهُ أَجرٌ عظم فَاتَّقُ اللهَّه مَسَْطَعْتُم وَسممَعُ وَأَطعُ وَأَ فِقُ خَيْيرَ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 ঘর অ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 ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুল সল্যুশন ও প্রব হ্যাভন ওপ্শন You choose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 महा महा महा अल कुर दिए हिदायत कर मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखो शाई आबानी कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّاهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنًا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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخران لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْوَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ تَائِبَاتٌ عَابِدَاتٌ عَابِدَاتٌ صَائِحَاتٌ فَجِيبَاتٌ وَأَبْكَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارُهَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَا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 ثناء الله لمن حمده ربنا و الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. से जो आल्ला इसलम रूपे प्रवेश करो शयुसरण करो ना प्रथम नमजे आदेश दाओ প্রতি বুধবার রাত সাড়ে এগারোটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই জরিপ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বৃদ্ধির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকাশ করে ৫০ বছরের ব্যবধানে যে ধর্ম সবচেয়ে ধর্মেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন দরবারে ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী सब चीपलिकान इहन करते हजार हजार यूरोपियन देर इसलम ग्रहण करते बा मानस के पृथ्वी त्रहण करते बाध्य कर तरह